وموضوعه الكلام عن خطر الخطر البدعي وجريانها في الضروريات فيما يتعلق بالعقل ثم فيما يتعلق بال المال وسيذكر الشاطبي في هذا الموضع الكلام على أمثلة كثيرة يبين بها ما استحدثه الناس من البدع وأدخلوه في ما يتعلق بالعقل والمال ومعلومون أن الشريعة مباركة جاءت بحفظ العقل وشرع الله عز وجل لذلك أحكاماً كثيرة من ذلك حفظ العقل عن المسكرات والمخدرات وسائل المحرمات ومن ذلك حفظ العقل من الأفكار الهدامة وأنواع الشرك فإن أمراض العقل إما أن تكون بسبب المسكرات والمخدرات وإما أن تكون بسبب أنواع الشرك والضلالات فالمسكرات وما في حكمها تذهب بالعقل في بعض الأحيان فيكون الإنسان تفكيره في هذا الوقت تفكير غير سوي ولا يتمكن من إقامة الصلاة والعبادات لأنه لا يدري ما يقول وأما المرض الذي هو أشد وهو مرض العقل الأمراض الشركية والخرافات فإن الخرافة إذا استولت على العقل أمرضته وأصبح الإنسان غير سوي لا في وقت محدود بل في سائل الأوقات فهي أخطر وأشد من المسكرات وسائل المحرمات الأخرى وكذلك الضلالات فإنها توقع المكلف في انحراف عقلي يؤدي به إلى مخالبة الكتاب والسنة ويؤدي به إلى الكلام في الله بغير علم ويؤدي به إلى الانحراف عن الحق وهذا أشد خطرا من المسكرات ومن سائل المحرمات الأخرى فالعقل يمرض بهذين المرضين ولذلك جاءت الشرع المباركة لحفظه من كل الأمراض التي تعتوره فالعقل البشري الآن كما نشاهد عند الأمم الأخرى وعندما انتأثر بذلك من المسلمين قد تعتريه الأمراض الحسية بسبب المشكلات وغيرها قد تعتريه الأمراض المعنوية الخبيثة بسبب الشرك والضلالات ومن هنا سيعود المصنف معكم إلى استعمال أصله في هذا الكتاب الذي عليه ذكر تحريم البدع والآفات والضلالات وهو تحريم التشريع من دون الله فإذا دخل العقل في ما ليس له من التشريع من دون الله فهذا من أخطر أمراضه وبذلك ظلت الفرق كالمعتزلة وغيرهم لأنهم أدخلوا العقل في غير مجاله وردوا به نصوص الكتاب والسنة وكذلك يدخل العقلانيين في هذا العصر ويدخل كل المخالفين للكتاب والسنة الذين يعتمدون على عقولهم بزعمهم فيشرعون ما لم يأذن به الله أما الموضع الآخر الذي سيتكلم فيه فهو ما يتعلق بالضروري الخامس هو حفظ المال وسيبين الشاطبي هنا رحمه الله كيف أدخل الكفار البدع فيما يتعلق بهذا الضروري ولا يعرف الشيء إلا بضده والشريعة الإسلامية حفظت المال بتحريم العقود الفاسدة وإقامة حد السرقة وتحريم أكل أموال للناس بالباطل وسائل ما ورد فيها من الأحكام الشرعية المعروفة فالجاهليات تنتهك هذا الحمى تنتهك هذا الحمى الذي هو حدود الله فأول مثال ذكره ما سيأتي الكلام عليه وهو قول أهل الجاهلية إنما البيع مثل الربا وسيبين وجه الابتداع في هذا وجه التشريع ثم سينتقل إلى أمثلة أخرى كانت في حال الجاهلية وسيبين من خلالها كيف أدخل أهل البدع من الجاهليين ومنح نحوهم أدخلوا البدع في هذه الضروريات التي لا يمكن أن يستقيم مجتمع بحال من الأحوال إلا بحفظ الضلوريات الخمس هذا موضوع الدرس الجملة وسنقرأ كلام الشاطبي رحمه الله ثم نقف عند كل موضع بما يناسب إن شاء الله تعالى تقرأ بارك الله بي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلك قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال إن الحكم إلا لله وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث يريد الشاطبي أن يشير إلى الأصل المجمع عليه بين فلماء الأمة فلماء السنة العارفين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل يريد أن يقول أن ذلك ما كان عليه الرسل عليه الصلاة والسلام قاطبةً لأن هذا من الأمور التي لا يصلح مجتمع إلا بها ولا تصلح أمة من الأمم إلا بها ولا يقوم, ولا يقوم دين الله في أي عصم العصر إلا بها وذكر هنا من الآيات ثم قال وفي هذا المعنى آيات وأحاديث كثيرة والأصل في هذا في القرآن هو الأمر بعبادة الله وهو أمر متفق عليه بين الرسل عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وما الرسول رسول أتى بقومه إلا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره والأمر بالعبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة والاتباع والطاعة معناها التسليم لحكم الله وترك ما يناقضه وأصله من حيث الإيمان له أصل من حيث الإيمان له أصل من حيث التفاصيل أما أصله من حيث الإيمان فهو القبول فلا يصح إسلام إلا بقبول لا, لا يثبت الإسلام على قدم الاستسلام إلا بقبوله للشرائع ولا يتحقق القبول للشرائع إلا بالاتباع والطاعة لمن ثم ذكر الآيات المناسبة لذلك فأول ما ابتدى بقبول الله تعالى فما كنا معذبين حتى نبعث رسوله أي أن العقوبة في الآخرة وقيام الحجة في الدنيا لا يكون إلا بالرسول وذلك في كل حصر من العصور منذ أبينا آدم عليه السلام إلى نهاية الخليقة لا تقوم حجة إلا برسول ويريد أن يستنبط من هذا المعنى أنه لو كانت في العقل حجة لما جعل الله عز وجل الحجة قائمة على بعثة الرسل ولكن لما ربط الله الحجة ببعثة الرسل فقط علم ذلك أنه لا سبيل إلى فلاح البشرية ولا هداية لها إلا باتباع الرسل عليه الصلاة والسلام ولو كان هناك طريق آخر تعرف به الهداية غير الرسل عليه الصلاة والسلام لا ترتب على ذلك قيام الحج عليهم بالعقل وغير ذلك وهذا بينه الله عز وجل في هذا المعنى فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنه لا تعلم الهداية إلا عن طريق الرسول ولا تتحقق الهداية في المجتمع إلا باتباع ما جاء به الرسول في أي مجتمع من المجتمعات سواء في الرسل من قبلنا أو بعد بعدة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني الرد عند النزاع إذا اختلف الناس إذا اختلف الناس في أمر من الأمور إذا اختلف الناس في أمر من الأمور حاكمهم ومحكمهم كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم ذكرهم وأنثاهم جميع الناس إذا اختلفوا في أمر فما كما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول هذا عموم فالأول فإن تنازعتم في شيء العموم في لفظ شيء فيشمل كل ما يتصور أن يتنازع الناس فيه سواء في الأمور العبادية أو في أمور المعاملات سواء في الأمور الاقتصادية السياسية في أي أمر من الأمور التي تقع بين الناس فالحجة فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والآية صريحة في هذا المعنى واستدل بها الشاطب ليبين أن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الرد إلى غيرهما بإجمع علماء الأمة لا يجوز الرد إلى عرف مناقضا للكتاب ولا يجوز الرد إلى رأي ولا إلى عقل ولا إلى طائفة ولا لأي أحد من الناس بحال من الأحباء وإنما الرد إلى الكتاب والسنة ومعنى ذلك أن العقل لا يستقيم له شأن إلا إذا رد إلى الكتاب والسنة فعقلك أنت أيها المكلف إن رددته إلى الكتاب والسنة فقد عقلته بالهدى واستقض وإن رددته إلى غير الكتاب والسنة لم يستقم لك بحال من الأحوال هذه قاعدة في الأفراد كما قاعدة في الجماعات كما قاعدة في البشرية ولذلك إذا أردت أن تتأمل كل المذاعب الفاسدة في البشرية وكل الأفكار الضلة في البشرية من أين جاءت ما الذي أتى بها ها؟ ما الذي أتى بها السدج من الناس الرعاع السوقة ولا أتى بها بزعمهم العقلاء والحكماء ها؟ والمقدمون في الناس والأحبار والرهبان والمشرعون وأصحاب الفكر ما الذي جاء بها هؤلاء الذين يزعمون أنهم عقلاء ومقدمون في الناس فجاءوا بالعجائب جاءوا بالعقائد الضالة وبالأذكار المنحرفة وبالخزعبلات وبالخرافات وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما, ما أحل الله وما يكادون يتركون أمرا من أمر الفطرة المستقرة في الفطر إلا نقضوها حتى استحلوا ما لم يستحلوا كثير من المشركين من قبله ويزعمون في ذلك أنهم يطلبون المصلحة ويعملون بالعقل ويقومون بالعدل فالأدلة الثلاثة التي ذكرها الشاطبي هنا أن ما من إنسان يرد عقله إلى غير الكتاب والسنة إلا سيضل ولبد هذه قاعدة إجماعية ليس فيها قولان عند علماء السنة قاعدة إجماعية لي. ما من إنسان يرد عقله إلى غير الكتاب والسنة إلا يضل ولا بد لأن من أين سيعرف الأمور العبادية ومن أين سيعرف حكم الله عز وجل في الأمور الجزئية إذا كان لا يرد إلى الكتاب والسنة ثم ختم هذا الموضع بقول تعالى إن الحكم إلا لله وهذا على سبيل الحصر فالحكم الذي يحكم تصرفات الإنسان ومنها عقله وسائر جوارحه لمن هذا الحكم لله فقد بيّن الله لنا ذلك في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكم عقله بغير شريعة الله فلا يلومن إلا نفسه فهنا الحكم على العقل هو الكتاب والسنة هذا أصل معلوم عند أهل السنة وعليه قامت عقيد الصحابة من بعدها من أهل الإسلام ثم جاءت الطواف بعد ذلك البدعية فخالفت فيه جاءت الطواف البدعية فخالفت فيه فأرادت أن تصل عن طريق عقولها إلى معرفة صفات الله فظلوا ثم أرادوا أن يصلون عن طريق عقولهم إلى معرفة الحالة والحرام فظلوا وقص بعد ذلك إلى ما يصنعه أهل الشرك فيما يشرعون من دون الله فإنهم يأتون بالخزع بلاد ويستحلوا من محرمات الفطر وذلك بسبب أن عقولهم لم تستسلم لما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود أن الشاطبي يريد أن نشير إلى هذا الأصل المتفق عليه وهذا الأصل وإن كان يصلح للرد على مبتدعه الرد على الطائف الضالة لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم في نفسه بهذا الأمر خاصة يستعمله في الرد على المخالفين لكن ينبغي أن يعنى به في نفسه خاصة لأن عقل الإنسان مكرم عند الله ولا ينبغي أن يدخله إلا علم صحيح لا يجوز الإنسان أن يدخل عقله إلا علم صحيح ومن هنا فإن طالب العلم إذا بنا علمه على الدليل الصحيح وترك التقليد واتباع نصوص الشرع فإنه يضمن إن شاء الله لنفسه علما صحيحا وتكون قاعدته في العلوم قاعدة صحيحا إينا. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية تعولها قوم فيما ذكر على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله فيما طعموا <تصفيق> نعم هذا مثال ليبين أن العقل قد يضل أن كان بحسنية هذه الآية تأولها بعض الصحابة كما سيأتي معكم وتأولوا على غير وجهها فاستحلوا بها ما حرم الله لكنهم تابوا بعد أن تبين لهم العلم وأما يقول فخرجت على ظلص فرقة زعمة أن العقل له مجال يقصد من يقصد المعتزلات وأشباههم من العصرانيين والعقلانيين ولي شفعوا من دون الله ولا يريدون أن يرجعوا إلى الشرع الإسلامية هؤلاء لا شك أنهم يحسنون مش معنى أن العقل محسن ومقبح يحسنوا من عند أنفسهم فإذا قلنا محسن ومقبح نتجاوز ما ذكر عند الفرق فهؤلاء يقولنهم محسن ومقبح بمعنى أنه يحلج ويحرم ويمنع ويشرع ويبيح ويحضر بمجرد الجهد البشري والعقل البشري بل هو أطم من هذا ينشأ النظريات الفاسدة التي تنقض الدين أصلا فهو لا كل كثير من الانحرافات البشرية السابقة فالذي أنشأ المذاهب الفاسدة مثل العلمانية من الذي أنشأها؟ أنشاء التفكير العقلي المجرد الحر والذي أنشأ الشعوعية التي سقطت وبادت ما الذي أنشأها؟ التفكير العقلي الحر هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل هذه البدع جرد في داخل الأمة في, في, في, في العصور الماضية لكن كان المعتزلة يجرونها في مجال معين ومجال الصفات وهو معرفة الصفات الليها التعرف على الخالق لكن ما يجرونها في التحاكم يعني يبقون أحكام الشرعية الباقية كما هي ويتحكمون إليها ولذلك فيهم العباد وفيهم الزهاد وفيهم على بدعهم وضلالين لكن في التعرف على الله عز وجل يخرجون عن الحدود الشرعية وظلوا بسبب أنهم أعطوا العقل مجالاً غير مجاله المشركون من الأمم الأخرى يستعملون نفس الأداة ومثلهم الفلاسفة فلاسفة نشأت حتى في داخل الأمم يسمونها الفلاسفة الإسلاميين كما سيادة الشاطبي يتكلم عن ابن سينة يدخلون العقل في غير مجاله مجال العقل كما هو معلوم عند علماء السنة له مجالات مادية منها الاختراع والتفكير والتصنيع ومعرفة أمور الدنيا لكن في مجال التشريع والعبادة ومعرفة الأحكام ومعرفة صفات الله عز وجل وما يجب عليه وما يحرم وما يباح وما يمنع وما يشرع العقل الذي هذا خاضع للشرع لا بد يخضر للشرع وإلا لا يكون الإنسان عابدا لله عبادة صحيحة إذا نظرنا إلى المثال الجزئي هنا في مسألة الخمر قد ينتقل الإنسان من تحريمها إلى القول بماذا؟ لأنها حلال بسبب, ماذا؟ بسبب شبهة تطرع على عقلها الآن المثال المذكور لا شك أن الصحابة يتحكمون الكتاب والسنة ويعملون بهذا والذي استحلها منهم يتحكمون الكتاب والسنة ويصلون ويستقمون على الشرائع ويعملون بذلك وهم أهل تقن وصلاح لكن في هذه المسألة الجزئية لما وقع الخطأ في الفهم انتقل الناظر في الآية إلى القول بإباحة الخمر هذا المثال يذكره الشاطبي إلى سرعة ضلال العقل البشري لما لا إذا لم ينضبط في مقتضى النص حتى وإن كان بتأويل حتى وإن كان بتأويل اقرأ بارك الله فيك فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية ليس على الذين آمنوا الآية قال فكتب فيهم إلى عمر قال فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من, من قبلك من قبلك فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد خذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم وعلي رضي الله عنه ساكد قال فما تقول يا أب الحسن فقال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين فهؤلاء استحلوا بالتاوي ما حرم الله وبنص الكتاب وشهد فيهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله وهذه هي البدعة بعينها فهذا وجه أي نعم هذه القصة ذكرها من حجر الباري وذكر ابن أبي شيبة في المصنف ومشهورة في كتب الفقه فالحاصل أن الذين شربوها أن الإنسان قد يشربها وهو حاصل لله مقر بتحريمها فهذا يكون من أصحاب الكبائر الجلد له النجلة الثمانين كفارة لذنبه إن مات على ذلك ومن أصحاب الكبائر ومعروف اعتقاد أهل السنة في أصحاب الكبائر أنهم وين عليها تحت المشيئة وين عذبوا عليها فيكون مآلهم إلى الجنة وإن طال أمرهم في النار أو قصر لكن مآلهم إلى الجنة بعد أن يعدبوا إذا شاء الله جلل أن يعدبهم على كبائرهم لكن متى هذا إذا كان يشربها إذا شربها أقرّ بحرمتها وأقرّ على نفسه بالذنب الصورة الثانية الصورة الثانية أن يشربها ويستحلها سواء صراحة أو بالتأويل الذي وقع هنا هو استحلالها بالتأويل والتأويل من أين دخل إلى عقولهم والمثال الآن ليبين الشاطبي كيف تدخل البدعة على العقل وكيف يقع العقل في التشريع من دون الله التأويل دخل عليهم من قوله تعالى من فهمهم لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاحة جناح فيما طعموا وهذه الآية لها سبب نزول هذه الآية لها سبب نزول ومن شرط صحة طلب العلم أن يعرف الإنسان سبب نزول الآية وحتى السبب الذي من أجله جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا بدنا من النصوص ومعرفة سبب النزول ومعرفة الناسخ المنسوف والعلاقة بين النصوص حتى يكون على بينا من أمره فهذه الآية نزلت لما سأل قوم عن من مات في أحد وقبل أحد من الصحابة ممن كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم فقالوا بعد أن حرمت الخمر ما شأن إخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربونها وهم من أهل التوحيد والصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام وأهل تقوى وصلاة لكن ما حرمت الخمر ما حرمها الله عليه فنزل تاري الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاة جناح فيما طعموا أي قبل تحريمها وأيضا الآية دالة على أن من طعم شيئا فلا عليه إذا ما اتق الله عز وجل وكيف يتق الله من يشرب الخمر بعد تحريمها فتأولهم بهذه الآية في غير في غير موضعه في غير محله ومن ثم هل سيتعامل معهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنهم عصة وليس يتعامل معهم معاملة أخرى سيتعامل معهم معاملة أخرى يعني سيخيرهم يقول من أي الصنفين أنتم هل أنتم من العصاها الذين يشربونها وقد يتوبون وقد لا يتوبون أم أنتم من الذين يستحلونها فإن كانوا من الأول فالحكم فيهم ما هو الجلد ثمانين وإن كانوا من الثاني فالحكم فيهم يستتابون توبة المرتد فإن تابوا وعادوا إلى الإسلام الإسلام قبل التوبة وإن لم يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام لأنهم كفروا بذلك يكفرون بهذا يستتابون توبة المرتد وإن عادوا إلى ذلك عادوا إلى الإسلام وتابوا فحين ذلك لا يعاقبون فتكون المسألة قد انتهت قوموا استحلوا أمرا بتأويل أو بغير ثم تابوا والحمد لله رب العالمين وإن لم يتوبوا فبقوا على الاستحلال فإنهم حين مرتدون يقتلون ردة ويموتون كفارا ولذلك كما ورأت في القصة هنا من فقه الصحابة قالوا أولا ما شأنهم إن كانوا عصاه فحكم العصاه معروف وإن كانوا يريدون يستحلونها قال أرى أن تستثيبهم فإن تابوا جلتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم إن لم يتوبوا عن أي شيء عن الشرب أو عن الاستحلال عن الاستحلال إن لم يتوبوا تضرب عناقهم ردة أن هذا مجمع عليه عند علماء الأمة من أتى معصية ثم استحلها من أمر معلوم فإنه يكون مرتدا فهذا مثال واضح إلى أن العقل إن لم ينضبط بالشرع هذا الآن وهم يتكلمون في داخل الشرع ويتأولون فكيف من يتكلمون خارج الشريعة مش تنتظر منهم هل يصنعون هؤلاء يكونون أشد ضلالا وتيها اي نعم. وايضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأولوا فيها غير هذا وأنه إنما يشربها للنفع لا لله وعاهد الله على ذلك فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح يصلح لحفظ الصحة ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ابن سيناء فيلسوف والناس طبعا يذكرون اسمه هنا على أنه من الفلاسفة وقد يقال لأبنائنا في المدارس أيضا أن بعض المدارسين أنه فيلسوف وأن الإسلام يفتخر به الفلاسفة منهم من هو خارج الإسلام ومنهم من هو منتسب للإسلام فابن سيناه فيلسوف هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناه البلخي كان أبوه كاتبا من دعاة الإس... الإسماعيلية. الإسماعيلية من أخبط الطواف تعلم الفلسفة والطب فبرع فيها وألف الشفاء والقانون والإشارات وله أشياء لا تحتمل وقد كفره الغزالي وقد كفره الغزالي و... وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان معروفا عنه وعن أهله الإلحاد عنه وعن أهله الإلحاد وأحسن ما يظهرون دين الرف وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض توفي سنة أربمائة ثمانية عشر هذه ترجمة ابن سيناء عند علماء السنة وكذلك عند من كتب في الفلسفة حتى من دخل في الفلسفة لأن الغزالي في فترة من فتراته دخل في كتب الفلسفة والتصوف وعرف من عند ما عند الفلاسفة ولا شك أن الدخوله في ذلك كان بسبب اتجاهه في مخالفة السنة وهذا أيضا مما يدلكم على أن الحقل إن لم ينضبط بالشرع فإنه لا يفيد الأكابر فضلا أن يفيد الأصاغر وأنه لا يفيد, لا يفيد العلماء فضلا أن يفيد الجهاد الغزالي كان رجلا قوي الدكاء سيال الدهن فيه فرط قوة في دكائه ولكنه لم يضبط عقله بالشرع فذهب يتعلم علم الفلاسفة فدخل في الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها فتن بها ثم بعد أن فتن بها شعر بالجفاء والغلضة والشدة وكلام الفلاسفة الذي لا روح فيه معارض لما جاءت فيه الشرائع مفسد للنفس والقلب وانظروا بنسينا هذا كيف يستحل الخمر وبالفلسفة يقول أنها مفيدة والخمر محرمة وهو يعلم أنها محرمة فيلسوف مطلع على الشرائع ولا شك مطلع على الإسلام ولكن هذا من الزندقة لأنهم يعارضون ما علم من الدين بعقولهم فيستحلونها يقولون فيها نفع الله عز وجل يقول رجز من عمل الشيطان وهم يقولون لا نفع والله عز وجل كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء وعيشت بدواء كما الحديث الصحيح وهم يقولون دواء والله عز وجل يقولونها من الخبائث وهم يقولون من النشطات الذي سار يشرع الآن؟ من الذي سار يشرع؟ وسار الرد إلى أي شيء إلى الشريعة وإلا العقول هؤلاء الفاسدة لكن الغزال فيه دين ما هو أمثال, ما هو أمثال هؤلاء الفلاسفة وذاك هؤلاء الفلاسفة أمثالهم هلكوا على فلسفتهم وساء ما فعلوا لكن الغزال فيه دين فلما رأى أن الفلسفة إنما هي فساد وفتنة وقد فتن هو بنفسه دخل لفرط ذكائه في كتب الفلسفة وشبع منها فلما دخل فيها عرف أنه قضاء وبحث عن خط الرجعة وكانت في تلك الفترة الذي يمثل في المتفقهة أكثر من الذي يمثل الإسلام عن طريق التقليد وكثير من المتفقها على فساد كبير فلما رجع رحمه الله عن الفلسفة أين يذهب ذهب لإصلاح الباطن فبدل أن يصلح الباطن على طريقة السلف وقع في ورطة أخرى فانتقل إلى التصوف وترك حلقة كبيرة عنده كان فيها آلاف يحضرونها فتركها في المسجد ثم ذهب إلى التصوف وهام على وجهه وكان يسكن لوحده ويذهب كما يذهب كثير من المتصوف يبحث عن شيء يريح نفسه لأنه دخل في الفلسفة وكاد يضيع وكان الأقرب منه أن يرجع إلى مذهب السلف فيستريه ويعلم الناس على مثب السلف فينفع الله به لكن ما حصل هذا فبعد أن خرج من فلسفة كتب كتابه المنقذ من الضلال وحذر الناس من علم الكلام وقال الجام العوام عن علم الكلام يعني لا تتورطون مثل ما تورطت بعد ما خرج ثم أخذ رحمه الله فترة في التصوف ثم بعد أن ذهب إلى التصوف حتى تعب بقي شيء من ذلك في كتابه المشهور اللي هو إحياء علوم الدين ثم ذكر عنه أنه في آخر عمره كما ذكر شيخ الإسلام أنه مات وصحيح البخاري على صدره أخذ له بستان ومحله وكأنه مال على التصوف وأخذ له وعاد يقرأ في كتب السنة وإن كان كما ذكر أهل العلم بقي في كتبه أمور كثيرة ينبغي الحذر منها كما هو معلوم فيه إحياء علوم الدين وغيره فالمقصود أن هذا مثال هذا مثال جزئي في نقل المحرم إلى الحل بسبب ماذا؟ تشريع العقلي ما عنده مستند فإما أن يكون مستند التأويل لأن الذين في عهد الصحابة ما كان يجروا يقول أن فيها منفعة ما يجروا بهذه العبارة فأراد أن يدخلها تحت ما تشابه عليه من الفهم لكن ابن سينة في فترة جاء في أضعف الإسلام وبدأ يتكلم بهذه اللغة أن فيها منفعة أو فيها وفيها كذب فالمقصود أن العقل إذا تنحى عن الأحكام الشرعية وأخذ يفكر من خارج الضوابط الشرعية فلا بد أن ينحرف إلى الضلالات والبدع ولذلك المثال المذكور فيما ذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه هذا مثال ليس للمعصية وإنما انتقلوا إلى حد الافتراع على الله ولذلك قال لما استشار عمر أحد الصحابة قال لهم نرى أنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله شوف النص عنده فالمعصية من حيث هي معصية ليست افتراء على الله لأن العاصي إذا كان مجرد معصية ما يفتري على الله ما يقول الله كذا وهذا أمر الله ومعصية فيها منفعة ويشرع من دون الله ما يقول فالمعصية من حيث هي معصية ليس فيها افتراك وإنما الافتراك ما سبق كرام الشاطف في أي شيء في التشريع من دون الله لأنه كذب ولذلك قالوا نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يعلم به الله نفس هذه القاعدة إذا أردت تطبقها على كلام نسينا واش تقول يقول فيها منفعة ومصلحة وحفظ للصحة نقول كما قال الصحابي الجنة نرى أنه كذب على الله وافترى على الله وشرع في دين الله ما لم يعدم بإله ومن هنا تفرق هذه المسائل كثرت في كتاب الاعتصام تفرق بين المعصية من حيث هي معصية وتفرق بين المعصية إذا على الاستحلال ودخلها التشريع من دون الله هنا ورأيت في بعض كلام الناس ممن عُرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا كثيرة وتطيب النفس وتصير الإنسان محبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذهن والمعرفة فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان فلهذا والله أعلم كان ابن سينة لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك أي نعم ما الذي يستفيده من العلم إذا استحل المحرمات وما الذي يستفيده من الحكمة إذا كذب على الله وما الذي يستفيده من النشاط إذا لم ينشط إلا على استباحة المحرمات والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم العصاح أيضا يقولوا أنها يتنشطهم وإذا جاء يغلوا بعضهم بعضا مش يقولون يقولوا إذا شربت الخمر انت شيت وإذا كذا وكذا وكذا فهذا كلامهم مثل كلام العصاح وأشد من ذلك أشد من ذلك لماذا لأنهم يزينونها للناس وهذا كلهم ضاد للأحكام الشرعية ولذلك العلم وحده لا يفرح به وإنما العلم الملتزم بالكتاب والسنة فيه فلاسفة في العالم ولا ما فيه وفي مفكرين ويشتغل بالعلم بالليل والنهار لكن علمه ضرر على نفسه وضرر على الناس فهذا ينشئ مذاهب ظالة وقال لك مفكر حكيم وربي ينشي مذاهب ضارة تفسد الناس وهؤلاء مثلا دعاة حقوق الانسا حقوق الإنسان في العالم ما تريد من هؤلاء أعلى درجات المفكرين ويحلون الزنا والخبائث باسم الحرية الشخصية تريد مفكرين أكثر من هؤلاء في أعلى درجات التفكير لكن انظر الحماقة التي يرتكبونها وحكماء الجاهليه الاولى حكماء ابو جهل وش الحكم. الحكم حكماء يرجعوا لهم في امور الناس وهم مقيمون على الخرافه والشرك وفساد الارض ابن سينا فيلسوف يقولون ويستبيح المحرمات وينشئ على الالحاد واهل اهل الالحاد انتقل بعد ذلك إلى كثير من العلماء الموجودين في العالم الإسلامي الذين يحلون شرك القبور والخرافة للناس يبيحونه أم لا يبيحون لهم؟ من من العلماء الذي ينكر شرك القبور والبدع؟ كثير أم لا قليل؟ اللي ينكرون منهم؟ اللي ينكروا علماء السنة العارفين النبياء لكن تجد قبور تصرف على العبادة من دون الله وعمائم حول القبور يشتغل بالعلم لكن بأي علم يشتغل يشتغل بعلم كتاب والسنة ولا يشتغل ويطوع العلوم الشرعية لنفتنة وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ويفتول للناس بأن شرك القبور لا شيء بأن شرك القبور لا شيء فيه وما الذي يقول لكم شرك؟ هل يقول لكم شرك؟ الوهابية وغيرهم؟ فماذا نفع هؤلاء علمهم؟ وسيحاسبون قبل ما يحاسب العوام يحاسب هؤلاء وأضاح الربا وهم يزعون أنهم علماء ويتكلمون في غير حق فابن سيناء يحسب أنهم من الفلاسفة الإسلاميين لكن هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون انظر ماذا يصنعون ولذلك الفلسفة في الإسلام على درجات ابن سيناء وإخوان الصفة هؤلاء ملاحدة لكن لأن الذي ينتقدهم هم أهل السنة وكثير من الناس قد لا يطلع على كلام علماء السنة فيظن أن هؤلاء ما دام اشتغلوا بالطب واشتغلوا ببعض العلوم أنهم بعيدون عن الإلحاد إخوان الصفة مردة ملاحدة وهم فلاسفة ولا فرق بينهم بين الفلاسفة اللي خارج الملة كما ذكر شخص المله من تيمية إلا أن الذين خارج المله لا ينتسبون الإسلام وهؤلاء ينتسبون الإسلام يقولون هذا الفرق بينهم بس لكن الاستفادة من الشرائع العمل بها التحاكم إليها ما في فرق سواء يعني هؤلاء الذين خارج الإسلام ما استفادوا من النبي من الأنبياء على مصدراته السلام وهم الذين تزعمون الاسلام ما استفادوا بل استباحوا المحرمات المعلومه من الدين بالضروره ف فالمقصود ان المجتمعات الاسلاميه كما هو بعد النبي عليه الصلاه والسلام وما كان من شانه انتشار الاسلام فالاصل كما هو معلوم ان الرد الى الشريعه فأن هذه الشريعة معصومة وأن من اتبعها هده إلى صراط المستقيم فالفلاسفة هز هذا الأصل عند الناس استباح المحرمات وكذلك الآن التيها الذي وقع فيه أهل الجاهلية الأولى وما يسمونها بالحضارات الغربية وما قام فيهم من الملوك والأحبار والرهبان وغيرهم التيه الذي وقعوا فيه بأي شيء سببه سببه يرجع إلى أي شيء يرجع أنهم يحتكمون إلى عقولهم ولا يرجعون إلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى والشاطب هو من أحسن من يقرر هذا يقرر هذا الأصل في كذبه فقد عني به كثيرا بل أنك لا تستطيع اصلا. أن تحرم البدع إذا تركت مجالا للعقل الفاسد في التفكير لأن العقل هو أن يستحدث ما شاء ويشرع ما شاء سواء من البدع الجزئية أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى بدع الفرق أو إن شئت بعد ذلك تنتقل إلى القوانين الوضعية المقالبة للشريعة هذه كلها ابتداء العقل أو إن شئت تنتقل إلى المذاهب الكبرى في العالم كالعلمانية والشيوعية والوجودية كل هذه ابتدعتها عقول المفكرون عقول ابتدعتها عقول المفكرين وإذا جاء, جاء قال لهم قائل ارجعوا إلى ما قال الله ورسوله استنكفوا واستكبروا وأعرضوا وسواء منهم من لا ينتسب إلى الإسلام أصلا أو من ينتسب إلى فكلهم فتنوا أنفسهم بسبب اتباعهم لعقولهم الفاسدة وتشريعهم من دون الله وتركه لما جاء في كتاب الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اقرا بارك الله فيك ولا يقال ان هذا داخل تحت مساله التداوي بها وفيها خلاف شهير لانها لا تدخل هنا مساله التداوي هنا <تصفيق> احسنت يعني اجاك انسان يقول لك يا اخي انتم الان هذا الذي وقع منهم الاستحلال في عهد الصحابه بالتاويل وابن السيناء لما كان يشربها لتلك المقاصد أنتم تشنعون على هذا لماذا هذه مسألة عند الفقهة معروفة وهي مسألة التداوب الخمر ومنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز ومسألة موجودة في الفقه فلماذا نقلتم هذه المسألة إلى ما ذكرتم سابقا ولماذا لا تعتبرونها مسألة جزئية فقهية مختلف فيها فيها قول صحيح وفيها قول غير صحيح الشاطبي يقول لك لا أحد يعترض علينا فيقول إنها داخلة تحت مسألة التداوي يقول هذه ليست داخلة تحت مسألة التداوي مسألة التداوي عند الفقهاء تحاصلها هل يجوز للمضطر في الدواء أن يستخدم الخمر علاجاً أم لا وقاسها من قال بالجواز على جواز أكل الميتة للمضطر إذا خاف الهلكة فالإنسان إذا خافا أن يموت إنسان في صحراء تشتد به الجوع فصبر يوما أو يومين خافا يموت فهل يجو يشرع له أن يأكل من لحم الميتة إذا وجد ميتة فقال نعم يشرع بل بعض الفقه من قال يجب عليه فالمسألة التي عند الفقهاء قالوا فإن احتاج لشرب الخمر تداوياً للضرورة فإنه يجوز له أن يشربها بضرورة التداول وهذا المذهب وإن كان ضعيفاً فسنذكر لكم المذهب الصحيح لهذا لكن قبل ما نذكر لكم المذهب الصحيح هذا. هل هل هذه المسألة حتى عند الذين يقلون بجواز شربها للتداوي؟ هل هي نفس المسألة التي عند ابن سيناء ولا في فرق؟, في فرق في فرق يا شيخ ولما في فرق ما الفرق <تصفيق> الذي ذكروا أحسن الذي ذكروا للتداوي قالوا يجوز للمضطر إذا خاف الهلكة واحتاج لهذا الدواء فإنه يشربها لكن ابن سيناء يتكلم عن الضرورة ولا يتفلسف يتفلسف ابن سيناء النبي يقول إنها داء دا وهو يقول منفعة فهو يتفلسف على الشريعة والذين استحلوها في عهد عمر استحلوها على أنها ضرورة ولا استحلوها من عند أنفسهم استحلوها بأنها حلال في الأصل وكلام ابن سينة يشبه كلامهم ولا ما يشبه كلامهم يشبه كلام الأولين الذين استحلوها ولا لا يشبه كلامه فهؤلاء يعتبرونها حلال في الأصل ونافعة وليست بمحرمة الذين في زمن عمر يرامونه ليست بمحرمة والله عز وجل يشيقون في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هل بعد هذه الآية يقبل تأويل المتأول فاجتنبوه أي كما تجتنبون عبادة الأصنام فاجتنبوا كذلك شرب الخمر فإنها من عمل Tao فالأولون يستعملونها على أنها مباحة في الأصل وإنهم يتكلمون في الضرورات هاة تكلمون أنها ضرورة يتداوى بها أو يستحلونها من حيث الأصل الذي في زمن عمر الذين في زمن عمر يستحلونها من حيث الأصل أو يقولون أنها ضرورة يستحلونها من حيث الأصل بالتأويل الفسد وابن سيناء يتكلم على أنها ضرورة ولا يتكلم على أنها تحسينية وتنشط العقل مثل كلام المجرمين اللي يشربوا الخبر ولي يتكلم على أنها ضرورة تكلم على أنها ضرورة للتداوي إذن هل هذه المسألة هي من كلام الفقهاء ولا من كلام المتفلسفة المبتدعة أو المتأولين الظالمين الذي قال عنهم الصحابة نرى أنهم قد كذبوا على الله فإذن الشاطبي يقول لك لا يأتي إنسان يدلس عليك يلبس عليك يقول لك لا يا أخي هذه المسألة ما هي من مسألة الابتداع التي ذكرها ابن سيناء والتي ذكرها المتأولين وإنما هي مسألة التداول مشهورة عند الفقهاء عرفتم الفرق بينها الآن أما الصواب الذي ذكره أهل العلم يحققون أنه الخمر ورد فيها أحاديث فيها نصوص شرعية تخرج عن مسألة التداوي بالمحرم التداوي بالمحرم التداوي أنواع محرمات كثيرة لكن التحقيق في هذا المذهب الصحيح أن الخمر خرجت بنصوص صريحة كما في مسلم في صحيح مسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء هذا يخرجها ولا ما يخرجها يخرجها من هذا يعني أنت لا تستعملها حتى للضرورة لماذا لأنها داء أنت استعمل الداء للضرورة الداء يستعمل للضرورة ففيها نصوص خاصة أخرجتها كما حرر هذا كثير من أهل العلم أخرجتها من كونها مما يباح التداوي به لأن فيها نص خاص ومن الأحاديث هذا ما رواه مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء هذه مسألة البحث أم لا بين الفقهاء هل تستعمل التداوي أم لا سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه دا فإذا الخمر فيها نص خاص يخرجها من جواز التداوي بها وفي الصحيح أيضا عن المسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعن أبي هريرة أيضا كما ذكر من الأوطار ومعالم السنن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث والخمر سميت في القرآن إيش ضجس وسميت أم الخبائف الآن فيها نصوص خاصة ولا ما فيها فيها نصوص خاصة بالنهي عن التداوي بها فما يأتي إنسان فيقول في له هل يجوز التداوي بها أن تسأل تقول هل يجوز في الحالات العادية أو في حالة الضرورة هل يجوز هذا يشمل الجواب على الحالتين ولا ما يشمل يشمل الجواب على الحالتين وأما من التبس عليه فقاس على شرب أبوال الإبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للعرانيين أن يشربوا يتداووا ويشربوا من أبوال, أبوال الإبل الابل الإبل على الصحيح ليست بنجيسة فالقالوا كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر فالذي التبس عليهم هذا فقالوا لما جاز التداوي بأبوال الإبلي فإنه يجوز التداوي بالخمر هذا فرق بين الأمرين فإذن الجواب الأول أن الخمر فيها أدلة خاصة تدل على ماذا؟ على أنه منهي التداوي بها لأنها داء دا فما يمكن يأتي إنسان يفرض يقول أنه يتداوي بها للضرورة أنت تفرض مسألة غير واقعية خلاف الشرع أنت تقول أنها تنفع في حال الضرورة والنبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أنها لا دا... تنفع لا في حال الضرورة هنا في غيرها أما قياسها على الأكل من الميتة فقد بيّن شيخ الإسلام بطلان هذا القياس ووجه بطلان هذا القياس قال إن من أكل من الميتة فيأكل للضرورة خوف الهلاك والموت ويشبع من ذلك يعني يرتفع عنه الهلاك يرتفع عنه الهلاك لأنه إذا أكل شبع وإذا شبع ذهب عنه الموت بإذن الله ذهبت عنه المسغبة بعكس من تداوى بالخمر حتى عند الضرورة فإنما يشرب داء كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ففرق بين ما ينفعه ويدرع عنه ضرر الجوع والهلكة والموت وفرق بين ما لا ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه داءا ولم يجعل فيه شفاء يمكن أن يضاف إلى الأدلة المذكورة هنا أن اتخاذ الخمر مصلحة بزعمهم كما قال ابن سينا أو أيضا إذا انتقلنا إلى الكلام الخلال الذي ورد فيه الخلاف بين البقاء على أنها دواء تصلح ببعض الأحيان فإننا بهذا سننقض ضروري من الضروريات الخمس ما هو هذا الضروري؟ حفظ العقل هذا الضروري حفظ العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا عدنا إلى كلام الإمام الشاطبي هنا فإنه فرق بين البحث الموجود عند الفقهاء والبحث الموجود وكلام المبتدعة في استحلال الخمر كما ذكر عالم سيناء وغيره اقرأ بارك الله بكم لأننا نقول ما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحفظ للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال طيب ما يناسب البح... ذلك أحسنت البحث اللي عند الفقهاء في هذا او في غيره <تصفيق> في غيره أي نعم. الكلام في الضرورات أي نعم. لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك فهو من موافقه على ذلك متأولون على شريعة الله متقولون. متقولون على شريعة الله مبتدعون فيها وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها ولا توفيق إلا بالله يعني رأي أهل العلم فيهم أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا حكمهم حكم المرتدين أم حكم ذلك بسبب استباحتهم في الخمر نكتفي بهذا المقدار وعندما إلى موعدكم إن شاء الله بالدرس القادم بمشيئة الله صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم الله وبركاته هذا السهل يسأل يقول شخص أخذ المصحف وحلف أن يعود إلى معصية كان قد فعلها وقال حرام بالله لا أفعله مرة أخرى وهو لم يقصد التفريض في أهله وإنما لتأكيد الحلف ثم وقع في المعصية أكثر من مرة من كرر المعصية أكثر من مرة فهل عليه شيء أم لا هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله يقول ما الفرق بين الوسائل والأساليب الدعوة إلى الله وهل وسائل الدعوة توقفي أم اجتهدية هذا فيها أشغطة موجودة من أراد أن يتوسع طالب العلم يريد التفصيل في هذا أظن في بعض الأشرطة التي يستفيد منها لكن وسائل الدعوة المنصوص عليها أي ثقفية وما احتاج العلماء فيه إلى الاشتهاد الوسائل المستجدة مثل اختلاف وسائل الجهات الدعوة إلى الله عز وجل واختلاف الآلات الحديثة أو الوسائل التي تنشر بها الدعوة فإن هذه لا شك أنها وسائل اجتهادية وضابطها ألا تخالف نصا من النصوص الشرعية ضابطها مثل مسائل الاجتهاد مثل ما تذكر الضابط في مسائل الاجتهاد التي تستجد للناس ويفتي فيها علماء الإسلام يفتون فيها بالضابط الشرعية فهؤلاء ليس عليهم إلا ضابط واحد وهو أن يرجع الكتاب والسنة وأن يكون اجتهادهم في المسائل الجديدة ليس مناقضا لنص من نصوص الشريعة ولا مخلا بمقصد من مقاصدها إذا حفظت هذا الضابط يبقى بعد ذلك التفصيل والأمر فيه يطول هنا. هذا السائل يقول نشر عدد في عدد سابق من أعداد مجلة المجتمع تقرير مطول عن ندوة في الإعلام الإسلامي ذهبوا فيه إلى جواز استعمال المرأة في التمثيل وقالوا إن ذلك ضرورة عصرية ملحة تدعو إليها المصلحة الواقعية وقالوا يقولون أن الأمة لابد أن تتبنى فقه التيسير ومن ذلك إباحة الغناء بالموسيقى وإباحة تمثيل المرأة على حال هذه المسألة كما ترون ليس عندهم دليل فيها ليس عندهم دليل وإنما تارة يقولون مصلحة وتارة يقولون الضرورة وسيكون في ردود هذه المسألة وقد اطلعت على رد أيضاً في نفس المجلة على هذا القول يبين خطورة مثل هذه الأقوال وأما الشروط التي ذكروها لتمثيل المرأة كما اطلعت عليها فأنا أتكلم عن المسألة الآن كلاماً مختصراً ولعله يأتي له بسط في موضع مناسب في هذا الكتاب وهي ليست مسألة جديدة يثيرها هؤلاء بل هناك من نادى بإباحة التمثيل للمرأة وحاول أن يجد لهذا شرعية وأما الشروط التي ذكروها فهي شروط غير وقعية فمن الشروط التي ذكروها الشرط الأول أن تمثل المرأة إذا كان الأمر ضروريا وهذا الشرط غير واقعي لأنه يقال لهم وهل خروج المرأة في القنوات ضروري مصطلح ضروري عند الفقهاء محدد متعلق بحفظ الضروريات الخمس المعروفة فهذا ليس بضروري هذا الشرط لا فائدة فيه وهو شرق فاسد الأمر الثاني قالوا أن المرأة تتحجب بمعنى تغطي رأسها والسؤال هنا وماذا عن وجهها وجماله هل يجوز النظر إليه يقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها أم أنكم إذا أخرجتمها في القنوات تقولون إنما ينظر إليها النساء دون الرجال أو أنتم أخرجتمها للرجال والنساء فماذا سيقولون سيقولون أخرجناها للمشاهدين فيقال لهؤلاء المفتين هل يجوز النظر إليها وتأملوا محاسنها أم أن المشاهد ينظر في الرجل ولا ينظر في المرأة الشرط الثالث قالوا أنه يجب على المصور أن يتجنب مفاتنها وهذا اعتراف منهم بأن لها مفاتن والسؤال ما الذي أجاز لكم أن تعرضوا مفاتن المرأة على الناس وتفتون بإباحة ذلك يقولون يجب على المصور والمخرج أن يتجنب مفاتنها والسؤال مرة أخرى من الذي أباح لكم أن تخرجوا, أن تخرجوا المرأة للمشاهدين باسم الشريعة أما غيركم أخرجها بدون اسم الشريعة فلو صنعتم مثل ما صنعوا ما أكلمكم أحد أن أصل فعلكم مبني على غير الشرع لكن أن تزعمون أنه باسم الشرع فهذا من الطوامة فالسؤال هنا إذا زعمتم أنكم أخرجتموها باسم الشرع فالسؤال من الذي أجاز لكم أن تخرجوا مفاتنها للناس تفتنونها ثم تخرجون مفاتنها للناس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أعو الله أمركم بهذا أما إذا قال إنسان ما فيها مفاتن نقول اسمعهم يقولون يقولون الشرط والشرط هو الأمر المهم عندهم قالوا الشرط أن يخرج المخرج مفاتنها للناس يتجنب ما يصور مفاتنها إذن لها مفاتن فلماذا تفتنونها وتفتنون الناس بها وباسم الفتوى باسم الشرع لو أنكم أخرجتموها كما أخرجها غيركم فقال الناس إنا لله وإنا له راجعوا وبيّنوا أحكام الإسلام بما يناسب لكن أنتم الآن تتكلموا باسم الفقه باسم الشريعة هذه الشروط المذكورة الشروط غير مقبولة وغير واقعية فأولا تمثيل المرأة في القنوات ليس بضروري الأمر الثاني أنه لا يمكن أن تكون المرأة ممثلة في أوساط ما يسمونه بالفن في الشرق أو في الغرب وعند جميع المشتغلين بذلك لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة لا يمكن أن تكون ممثلة إلا أن تكون مؤثرة في المشاهدين إذا كانت مؤثرة في المشاهدين فلا بد أن تستعرض قدراتها فتارة ضاحكة أولا ما تضحك تثلتها ولا تضحك هل تصلح تكون ممثلة إذا كانت لتنعشر فتحقي ثم أيضا تكون ممثلة وهي شوهاء قبيحة هل تصلح من ممثلة إذا كانت شوهاء قبيحة ولا بد أن تكون فيها جمال لابد أن يكون فيها مسحة جمال إذ لا تقبل في التمثيل أن تكون قبيحة إلا إذا كانت تريد أن تمثل دورا قبيحا وهذا مستثنى لكن الأصل أنها لا تمثل الدور القبيح فقط فعلى هذا إذا كانت ممثلة فلابد أن يكون فيها مسحة جمال ثم بد أن تحرك مشاعر المشاهدين فإذا كانت تمثل كونها زوجة فلابد أن تتعامل بأخلاق الزوجة المتحبة بهلها زوجها وإذا كانت تمثل بأنها بنت فلابد أن تمثل حنان البنت إلى أبيها وإذا كانت تمثل أنواع أخرى من التمثيل أن تكون باكية فلابد أن تبكي وطارة تكون لابد أن تكون ضاحكة ولابد أن تضحك وهكذا فإذا لابد أن يكون للممثل والممثلة كما هو معروف عند أصحاب الفن لابد أن يكون لهم شائر فمن, فمن الذي يجيز لها أن تظهر في القلوات ثم تمثل للناس بهذه الصورة فإن قالوا لا إنما تكون جامدة فنقول هذه ما يمكن تكون ممثلة لا يمكن يعني خروجها في الفيلم يعتبر عبث عند أصحاب التخصص ممكن تكون ممثلة فلكي تكون ممثلة ما سار فرق بينكم أنتم وبين سائر القنوات الأخرى إلا أن هنا قد تلتزم بالكلمة الطيبة وتغطي رأسها لكن في بقية الأمور أنتم وإياهم سواء فلماذا تدخلون هذه المسألة تحت الأحكام الشرعية بدون دليل فمن أين كان تمثيل المرأة ضروري ومن أين لكم أن المخرج يستطيع أن يخفي مفاتنها وحركاتها في التمثيل ولا بد أن تكون ذات حركة وذات تأثير وذات حيوية حتى تكون ممثلة فكيف يستطيع المخرج أن يخفي مفاتنها في التمثيل ثم من أين لهؤلاء الذين أفتوا بذلك أن يبيحوا للناس النظر إلى المرأة فكل هذه فتوى بغير علم عياذا بالله كل هذه فتوى بغير علم ومن مثلها قولهم أن تكون الموسيقى بالضوابط الشرعية وأنا لا أدري ما الفرق بين موسيقى وموسيقى كيف تكون موسيقى حرام بدون الضوابط الشرعية وتكون حلال بالضوابط الشرعية الموسيقى عند أصحاب الاختصاصية موسيقى إلا أنها تكون تارة هادئة وتارة تكون غير صاخبة وتارة تكون مش لا عادي نقول عادة عند الناس الآن مش لا نقول لكم فمن الذي يفرق بين هذا ويقول آله تجوز بضوابط شرعية وآله لا تجوز بضوابط شرعية من يصدق أمثال هؤلاء فالمفروض على هؤلاء أن, أن, أن يتقوا الله عز وجل ولا يربط هذه الأفكار المنحرفة بأدلة الشريعة لا يربطنا بأدلة الشريعة وشروطهم المذكورة شروط ما ليست واقعية فلا تمثيل المرأة ضروري وأيضا لا يمكن إخفاء مفاتنها على الشاشة الشاشة الجميلة الملونة يمكن إخفاء مفاتن المرأة هذا كلام عبث لا طائلة تحتو فكان المفروض أن يتقي هؤلاء يتقون الله عز وجل ويتركوا الفتوى بغير علم فهذه فتوى بغير علم والدليل أنه ليس فيها دليل من الشرع لا سألك إنسان قال لك ما الدليل على أن هذا الفتوى بغير علم وقل ليس فيها دليل واحد ليس فيها قال الله ولا قال رسوله إلا شبهة واحدة وهي شبهة مضحكة في نفس الوقت قالوا إن القرآن استعمل المرأة في القصص وهذا تلاعب تلاعب بكتاب الله القرآن استعمل المرأة في القصص القصص النظري ولا القصص التمثيلي في أي شيء استعملها استعملها في القصص النظري وأنت إذا أردت أن تكتب قصة يقرأها الشباب ويستفيدوا منها وتقول إن هذا الشاب وقع في معصية الله وقع في حبائل فتاة معينة ولكنه صبر واعتصم بالتقوى كما في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام يكون وقع في المعصية ثم رجع عنها وإما أن يكون طاهرا مطحرا فشأن يوسف عليه السلام ثم آذتهم رأى لتفتنه ثم نجأ من الفتنة والحمد لله فإن تريد تستعمل المرأة في القصص النظر يتفضل استعملها من قال لك لا والكتب الآن اللي فيها ذكر المر في موجودة. ولا أحد قال حرام ما دامت القصة أهدافها صحيحة لكن الذي في القرآن استعمال المرأة في القصص النظري ولا في التمثيل في القصص النظري ما هو في التمثيل أنت تريد تستعمل المرأة في التمثيل فهذه الفتاوى لا دل لا دل ليس عليها دليل وإنما هو يعني مجارات للواقع ومجارات للمرأة من تشر عند الناس في القنوات فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم أن ف... و... يردهم إلى الصواب والكلام باسم الإسلام خطير الكلام باسم الإسلام باسم الشريعة من تكلم بكلام لا دليل عليه من كتابنا وسنة فقد تقول على الله بل من ذلك ولعله يأتي زيادة البسط هذه المسألة في مكان آخر إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين